النبي أن عليهم ويعِلَ الضُّوء. وكفى وكان وكان ذلك عند الله هي سيروا ان تجتنبوا ما تنعون عنكم ما تنعون عنكم يكفر عنكم سيئاتكم يا تجتنبوا تجتنبوا سيئاتكم وندخلكم ندخنا الله كهيمة ولا تتمنوا وما فضل الله به بعضكم على بعض لحجال نصيب مما اتسبوا للنساء نصيب مما اتسب شيء ولكل يجعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء رغم شهيدا أهيدان التي تتحفظ للغيب مما حفظ الله والتي تخافون شؤون النفعون النوجون في المضاجع في المضاجع يضربون لفِي أطعنتكم فلا تبغوا عليهن سميلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم وحكما من, من أذيان إيه يغيد إصلاح الساكين والجاهد القربى والجاهد القربى والجاهد الصاحب بالجاذب ابن السمين وما منك تيمان لكم إن الله لا يحب معك نمطلا فقرا الذين يبغون أن يؤمنن إلا بالبخل يُؤْتِيهِمْ مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ فَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا away from her اسُنَّ النساء فلم تنجدوا فلم تنجدوا ما فتيم ما صيدا طيبا فاصحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم طائنا الذين اوتوا نصيبا الكتاب يسند يستغ... يشرعون الضلال ويغرون آتى ظل الله أعلم باعدائكم وكفى بالله ونيا وما بالله نصيرا من الذين يحدو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمعوا وعصوا علينا يغنموا بالسنفهم وقالوا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وطعنا وسمعنا وصدقنا كان خير لنا واقوى ولكن نعلم ان الله بكم هي فلا يؤمنون الا قليلنا يا ايها الذي يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما انزل بما نزلنا أدبالها عوناً لعنهم كما لعنا أصحاب السمف وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشري بالله فقد اختار إثما عظيما ألم تع إلى الذين يزكون أنفسا بل الله يزكي من O inna hum tamam